why husband hakki why تقتل الباطن في شب الدهر به جرب من خلفه ومن وتعطي السيوف في, في سحرهم الزاهر بين نهرين نهرين تقتل باطن في دولة مشعلة أو, او حتى احلام سفير قد صنق الاسد وزمر بها هذا من غير قد ثلاثها قد صنق الاسد وزمر بها النظير قدنا عذابها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها فلله فلله كتائب الثالي تمحق عارا ولله ولله غضبة الحق تغذف نارا فلله, فلله ت الح يت وظيفون ال ولاذ سوا فخرا انير ظلمة الليل وشدت سواده هو قد ساعة الصفر وهش وميناده انير انير ظلمة الليل وشدت سواده وقد ساعة الصفر وهش وميناده اقسم يمينا لما سالت المجد ومن صقل الفخرا لله كتايب الثار تمحق ارا ولله ولله غضبه الحرب تقذف ارا لله كتايب الثار تمحق ارا ولله, ولله ولله غضبه الحرب تقذف ارا بدانا يا بينا اقسم اليمينا. ايادي نعتا لك لربي تنادي تنادي تنادي رب السماء بسحق العادي ايادي ايادي نعتا لك لربي تنادي تنادي رب السماء بسحق العادي اقسم باليمين لنا ساقه مجد ومنصغ الفخر تليل الله كتايب الثار تنحفر ولل وللله غضبة الحق تقذف نارا فللله كتايب الثار تنحارا هو لله ولله غربه الحق تقذف نارا يا بينا اقسم اليمينا اقسم اليمينا لسلامه المجد ومصغ الفخر If he shall it be him, Shall it be him or don't be see over beep, he sah be him be safely nothing we nothing